ستة، استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم اكتب الكلمات الناقصة السلام عليكم يا حسين وعليكم السلام يا عائشة كيف حالك اليوم؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ وأنا بخير، شكرا. إلى اللقاء مع السلامة